هذا أيها الأخوة هو الشريط التاسع من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع سوما عياد الكفار سوما عياد الكفار اختلف فيها الفقه منهم من قال إنه يكره أن يصوم يوم عيد الكفار لأن هذا يعطي الكفار قوة ويقول هؤلاء المسلمون عظموا عيدنا فصاموه وهذا أصح ومنهم من قال بل لا يقرأ لأن الصوم ضد الفطر والفطر فرح وصرور فكأنه يقول أنتم أيها الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالآكل والصرب والحلوى ومعش ذلك ونحن نقابلكم بالصوم والإنسان لكن الأولى أن يقال بالكراهة وأن, وأن لا نعبأ بالكفار وأعيادهم يعني ينبغي بل علينا أن لا نهتم بأعيادهم اللهم إلا أن نحذر الصفهاء الذين يعظمون أعياد الكفار ويتبادلون هدايا بينهم في أعيادهم هذا لا بس. ف... يعني يعني اذا ف كان فرك اذا كان فرتكايه سيقدر او فرض عين مثل يعرف ان هذا الرجل يعره السلاح و... العمل بالسلاح ما له فائده فاشكل نعم شيخ ماكلو فيك ذكرتم حديث النبي الله عليه وسلم لا الاثنين والخميس فما الذي تردقون أعبركم بالنسبة للمسلم نسبة الاج... للمسلم يعني نعم. يتبع المبيه صلى الله عليه وسلم لا يصوم يعني السنة الفعلية الاثنين والخميس أم يصوم يوما بعد يوم لا يصوم يوم ويفطن يوم ما رأيكم في قول من يقول أن حتى الحديث الثاني عائل إلى الأول أنّ من صام يوماً وأفّر يوماً ما مصيره إلى يصوم الثانو والخميس فقط لأن الجمعة منهي عنها إدرادها وكذلك منهي عن إدراد سبت وكذلك منهي عن إدراد سبت وكذلك من صاماً وكذلك بقية لا مهزة هذا ما يفّر سليف كل هذه مرت عليه علينا عبد ما هي الايام التي يحرم صومها نعم نعم الا للمتمتع وقارن لمجلها طيب ويوم الشكة القول الصحيح وهو يوم الثلاثين من الشباب الشرق حال دون الهدال غيم أو نحوه ذكرنا أن من حكمة الله ورحمته أن شرعت تطوع في الصوم والحج والصدقة وغير ذلك كيف هذا؟ نعم. نعم. نعم. تكمل الفرائض يوم القيامة طيب هذه الحكمة وما وجه كونها رحمة رفت طيب لو لا،, لو لا مشروعيتها لكان فعلها بضعها تمام طيب رجل شرع في صيام القضاء سام فهل يجوز له ان يقطعه, يقطعه. لمتى الرجل الموسع اللي لا تجوز الواجب واجب بس لأنه واجب ومن شرع في الواجب وجب عليه إتمامه طيب شرع في صيام كفارة يمين محجوب رجل شرع في صيام كفارة يمين هل يجوز أن يقطع هذا اليوم؟ شرع في صيام كفارة يمين؟ نعم وهو اليمين إذا لم يجد الإطعام والرقبة والكسوة يصنث الاتيام انا سالت قال يجوز قطعا يجوز لماذا لانه واجب لانه واجب كفرد منيت ما عندك علم لا يستطاع شيء لانه واجب ايه يعني يجوز ان يخرج منه لانه واجب كفاره من من هي ما عنده ما, عنده... ما عنده طعام مسكين او لم يجد مسافين ولا عنده عبد رقبه المهم لم يجد لا اطعام ولا قيس ولا رقبه طيب. من خالد نعم والقاعده كل من تلبس فيه واجب واجب في واجب وجب عليه الاتمام طيب من شرع في نفذ يجوز قطعه يجوز قطعه طيب بالدليل طيب هذا صحيح ونبدا اليوم اليوم ب بدرس الليل قال ولا, ولا, ولا يلزم في النفل أي لا يلزم إتمامه في النفل ولا قضاء فاسده يعني لو فسد النفل فإنه لا يلزمه القضاء مثال ذلك رجل صام تطوعا ثم أفسد الصوت بأكل أو صرف أو جماع أو غير ذلك فإن فإنه لا يلزمه القضاء لأنه لو وجب القضاء لوجب لو الإثماء فإذا كان لا يجب الإثماء فلا يجب القضاء من باب أولى وكذلك لو شرع في صلاة نافلة ثم أبسدها حدث أو قطع أو غير ذلك فإنه لازمه القضاء لأنها نافلة طيب وإن شرع في صوم منذوه فهل يجب قطعه لماذا لأنه واجب فإن قطعه لازمه قال المؤلف إلا الحج يعني إلا الحج فإنه يلزم إتمامه ولو كان نفلا ويجب قضاء فاسده ولو كان نفلا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم يعني عن إتمامهما فما استيسر من الهدي وهذه الآية نزلت قبل فضل الحج لأنها نزلت في السنة السادسة في الحديبية والحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشر ومع هذا أمر الله بإتمامهما مع أنهما نفل لم يفضبه فالحج إذا شرع فيه لزمه الإتمام ولو كان لك والدليل قوله تعالى وَأَجْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ والحكمة من ذلك أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا بمشقة ولسيما فيما سبق من الزمن فلا ينبغي للإسان بعد هذه المشقة أن يفسدهما لأن في ذلك خسارة فادحة بخلاف الصلاة أو الصوم أو ما أشبه ذلك طيب وقوله إن الحج لم يذكر المؤلف العمرة فهل هذا من باب الاكتفاء أو هناك قول آخر بأن العمرة لا تجب. الظهر من باب الاكتفاء والعمرة تسمى حجاً أصغر كما في حديث عمر بن حزم المشهور المرسل الذي تلقته المرسل في القبول فيه والعمرة الحج الأصغر وعليه فالعمرة مثل الحج إذا شرع في نفلها لزمه الإجمام وإن فسده لزمه القضاء قال إلا الحج يعني وكذلك العمر إذا فسد الحج وهو نفل هل لزمه أن يقضيه الجواب نعم لأن قوله إلا الحج مستثن من قوله ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج وعلى هذا فلو أن الرجل أحرم بالعمرة وفي أثناء العمرة جامع زوجته نقول يزمك المضي في هذا الحج ثم في هذا العمرة ثم القضاء لأنك أجسدته بماذا؟ بالجماع طيب فإن فعل محظورا فهل تفسده العمرة لا لأنه لا يفسد العمرة ولا الحج من المحضورات إلا الجماع قبل التحلل الأول طيب ولازم في النبل ولا قراء فاسده إلا الحج ثم قال وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان الحقيقة إن البحث في ليلة القدر ليس هذا محله فيما يبدو لنا محله إما الاعتكاف وإما, وإما صلاة التطوع أما الاعتكاف فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا رجاء إصابة ليلة القدر وأما, وأما سات الطوع فلأن ليلة القدر يشرأ ولا مناسبة بين ليلة القدر وبين صوم التطوع إطلاقه في منر لكن كأنهم رحمهم الله لما ذكروا لما عتموا الصيام وما يتعلق به ذكروا ليلة القدر على كل حال لو سألنا سائل ما هو أنسب باب من ذلك القدر قلنا إما باب الاثكاث وإما سأتطور ليلة القدر اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من أربعين قول ذكرها الحافظ بن حجر في شرح البخار أكثر من أربعين قول أم الخلاف هل هي باقية أو رفعت الصحيح بلا شك أنها باقية وما ورد في الحديث من أنها رفعت فالمراد به رفع علم عينها في تلك الساعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ثم خرج ليخذر بي أصحابه فتلاحى رجلان فرفعت هكذا جاء الحديث والمراد بقوله رفعت يعني رفع العلم بتعيينها في تلك السنة فالصواب أنها باقية إلى يوم القيامة والبحث الثاني في القدر هل هي في رمضان أو في غير نقول لا شك أنها في رمضان وذلك لمجموع أدلة لأدل مجموعة منها قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن من هذا الدليل نعرك أن القرآن نزل في أي, في أي شهر طيب في رمضان وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر إذا ضممت هذا إلى هذا تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان لأنها لو كانت في غير رمضان ما صح أن يقال شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن طيب إذن ليلة القدر في رمضان قطعا ولا أشكال فيه بدلالة القرآن لكنه دليل مركب والدليل المركب لا يتم الاستدال به إلا بضمه كل جليل إلى الآخر وأدلها مركبة لها أمثلة منها هذا المثال ومنها أقل الحمل أقل الحمل في بطن أمه الحمل الذي إذا ظهر بقي حيا أقل مدته ستة عشر من أين علمنا ذلك من قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهر وقال في آية أخرى وفصاله في عامين ففي الآية الثانية هذه أسقط ذكر الحمل وذكر أن الفصال في عامين والعاماني 24 شهرا فإذا كان حمله وفصاله 30 شهرا فأضف إلى 24 ستة تكون 30 وبهذا عرف أن أقل الحمل 6 أشهر هذا يسمى الدليل المركب طيب إذن نرجع إلى البحث الأصل ليلة القدر في رمضان في أي في أي ليلة من رمضان في أول ليلة أو في آخر ليلة أو فيما بين ذلك كل هذا يحتمل من القرآن لأن القرآن لا يوجد بيان لكن ثبتت الأحاديث انها في العشر الأواخر من رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكف العشرة الأول من رمضان يريد ليلة القدم ثم تكف العشر الأوسط ثم قيل إنها في العشر الأواح وأريها عليه الصلاة والسلام وأنه يسكد في صبيحة فيها في ماء وطير فليلة 21 من رمضان وكان معتكفا عليه الصلاة والسلام أمطرت السماء فوكف المسكد يعني خر السيل منه من سقف وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على عريش فصلى الفجر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بأصحابه ثم سجد على الأرض قال أنس فرأيت أثر الماء والطين على جبهته فسجد في ماء وطين فتبين بهذا أنها كانت في ذلك العام ليلة إحدى وعشرين إذن هي في عشر أواخر وأريى جماعة من الصحابة ليف القدر في السبع الأواخر فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت فمن كان متحذيها فليتحرها في السبع الأواخر وعلى هذا في السبع الأواخر أرجى العشر الأواخر إن لم يكن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرى رؤية قد في السبع الأواخذ يعني في تلك السنة فهذا محتمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكل العشر الأواخذ كلها إلى إلى, إلى, أن إلى أن مات فيحتمل أن يكون معنى قوله أرى إياكم قد في السبع الأواخر يعني في تلك السنة في لم تكن ليلة القدر إلا في السبع الأواخر وأنه ليس يعني أنه في كل مستقبل في كل رمضان المستقبل تكون في السبع الأواخر يعني فتبقى الآن في العشر الأواخر أولها ليلة إحدى وعشر آخرها آخر ليلة من الشهر البحث الثالث هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام أو تتنقل في هذا خلاف بين العلماء والصحيح أنها تتنقل فتكون عاماً ليلة 21 وعاماً ليلة 29 وعاماً ليلة 25 وعاماً ليلة 24 وهذه تتنقل لأنه لا يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا على هذا القول أنها تتنقل والحكمة من كونها تتنقل ظاهرة جدا لأنه لو كانت في ليلة معينة لكان الكسور لا يقوم إلا تلك الليلة لكن إذا كانت متنقلة وصار كل ليلة يحكمل أن تكون هي ليلة قدر صار الإنسان يقوم كل ليلة العشرة وهذا من الحكمة في عدم تعيينها بليلة معينة حتى يتبين النشيط من التسلام والراغب في الخير من الزاهد في الخير البحث الرابع السا... الرابع نقل... نقل... هي الصحيحة تتنقل لكن أرجاها ليلة سبع وعشرين كما زلت المؤلم البحث الخامس طيب والله أنا, ما أنا في ظننه الخامس نعم البحث الخامس لماذا سميت هيلة القدر لماذا سميت ليلة القدر سميت هيلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة يقدر فيها ما يكون في تلك السنة يكتب فيها ما سيجري في ذلك العام وهذا من حكمة الله عز وجل وبيان إتقان صنعه وخلقه فهناك كتابة أولى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في الله المحفوظ وهذه الكتابة لا تتغير ولا تتبدأ لقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم أم الكتاب أصلح الذي هو مرجع كل ما يكتب الكتابة الثانية عم عمرية يكتب على الجنين ما يعمله وما مآله وما رزقه وهو في بطن أمه كما كتبت ذلك بالحديث الصحيح حديث من مسعود المتفق عليه الكتابة الثالثة الكتابة السنوية وهي التي تكون ليلة القدر فسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من خير وشر عام أو خاص وجليل هذا قوله تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في ليلة مباركة إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فيها يفرق كل أمر حكيم يفرق فصل يبين كل أمر حكيم وأمر الله كله, كله حكيم وقيل سنة القدر من القدر وهو الشرف كما تقول فلان دو قدر عظيم أي دو شرف لقوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وليلة خير من ألف شهر قدرها عظيم لا إذن سميت ليلة القدر لسببين ما هو السبب الأول؟ لأنه مقدر فيها ما يكن في تلك السنة وله دليل أو لأنها عظيمة القدر وله أيضا وله دليل نعم. وقيل لأن العبادة فيها قدر عظيم لأن العبادة بها قدراً عظيماً بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا لا يحصل إلا لهذه الليلة فقط لو أن الإنسان قام ليلة النصف من شعبان أو ليلة النصف من غجاب أو ليلة النصف من أي شهر أو في غيرها ليلة النصف لم يحصل له هذا الأجاب فيكون ليلة القدر لإيش لعظم قدر العبادة فيها والليل معروف أن أهم ما يفعله من عبادات القيام قال ترجى ليلة القدر في العشر الأخير يعني من رمضان وأوتاره آكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في كل وتم فما هي أوثاره 21 22 23 إن غلط ترد عني 21 22 لا طيب. 21 23 25 27 29 5 ليال هذا أرجاها وليس, و... وليس معناها أنها تكون في الأوتار تكون في الأوتار وغير الأوتار وهنا مسألة يفعلها أهل مكة وغيرها المكة يظنون أن ليلة القدر لها مزي... للعمرة فيها مزية ولهذا تجدهم يعتمرون في تلك الليلة ينزلون من الطائف يأكل من جدة و... وما حول ذلك ويأكلهم يؤدون العمره في هذه الليله ونقول تخصيص تلك الليله بعمره بدعه لانه تخصيص لعباده في زمن لم يخصصه الشارع ما الذي يخصص ليله القدر اعطيه هو الذي قال الرسول فيه من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا له تقدم ولم يقل من اعتمر بينما قال عمره في رمضان تعدل حجه فتحصيص العمره بليلة في القدر او تخصيص ليله القدر بعمره هذا من البدع فهمت كيف يزين الشيطان للانسان العمل حتى يستحسن البدعه اعرف هذه ولذلك لما كانت سبحان الله لما كانت بدعه صار يلحق الناس المعتمدين فيها من المشقة الشيء العظيم حتى أن بعضهم إذا رأى المشطة في الطواهب السعي دع المالجون ثم انصرف إلى أهل وكثيراً ما نسأل هذا جاء اعتمل في السبع فلما رأى الزحام قال تحلل فانظر الجهل كيف يؤدي بصاحبي لها إذن ينبغي لنا نحن طلبة العلم بل يجب علينا أن نبين الناس هذه المسألة ونقول تخصيص ليلة القدر بعمرة ما هو؟ بدعة فها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قال عمرة في ليلة القدر لها شرف وقدر بل جعل القيام هو الذي له الشرف والقدر قال وليلة سبعين وعشرين أبلغ ليلة سبعين وعشرين أبلغ يعني أبلغ الأوثار وأرجعها لكنه لكنها لا تتعين في لنة 27 فإن قال قائل هل ينال الإنسان أجرها وإن يشعر بها الجواب نعم ولا شك وأما قول بعض العلماء إنه لا ينال أجرها إلا من شعر بها فقول ضعيف جدا لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا ولم يقل عالما بها ولو كان شرط العلم ولو كان العلم شرطا في حصول هذا الثواب ليش لا الرسول عليه الصلاه والسلام فالانسان انا لو اتى وهو لا يعلم به فين قال انسان هل لها علامات قلنا نعم لها علامات مقارنه وعلامات تابعة أما علاماتها المقارنة فهي قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وهذه العلامة في الوقت الحاضر لا يحس بها لأن إلا من كان في البر بعيد عن أنواع الله أكبر منها زيادة في النور في تلك الليلة ومنها الطمأنينة طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن فإنه يجد راحة وطمأنينة وانشراح صدر في تلك الليلة أكثر مما يجده في فقية الليالي ومنها على ما قيل أن الرياحة تكون فيها ساكنة يعني لا يأتي فيها عواصف أو قواصف بل الجو مناسبة ومنها أن الله قد يُرِي الإنسان في المنام كما حصل ذلك لبعض الصحابة و... ومنها أن الإنسان يجب في القيام لذة أكثر مما يجبه في غيرها من الليالي أما العلامات اللاحقة فمنها أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع صافي ليس افتعادتها في, في دقية العيام وأما يذكر عن بعض العلماء أنه يقل فيها نباح الكلاب أو يعدم بالكلية فهذا لا يستقيم في بعض الأحيان أحياناً إنسان ينتبه لجميع ليالي عشر فيجد أن الكلاب تنبه ولا تصدق فهذا لا يكون علامة ثم قال ويدعو فيها بما ورد يعني يستحب أن يدعو فيها ويرح فيها بالدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني كما قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت يا رسول الله وفقت ليلة قدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فهذا من الدعاء المأثوع وكذلك الأدعية الكثيرة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وليعلم أن الأدعية الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام خير وأكمل وأفضل من الأدعية المستوعة التي يستعوها بعض الناس وتجد يطير ويذكر سطراً وسطين في دعاء بجملة لشيء واحد لكن الدعاء الذي جاء في القرآن والذي جاء في السنة خير بكثير مما سني على كما يوجد في بعض الختمات ختمات القران وكما يوجد ايضا في بعض المنشورات ويذكر فيها بما والله اعلم نعم خالد تخصيصها هنا مهم عليها إن إنه،, انه وقعت مصادفه هنا أي نعم لا يحل ننزمه بإتمامه ولو بعد شهرين أو ثلاث كيف لا لأنه لما شرع فيها صارت واجبة, صار واجبة عليك بدعة في تخصيص لكن الآن لما شرع فيها صارت واجبة عليك كالنذر أصله مكروه ولكنه يجب عليه انوف يا بيه اذا تسمع نعم هذا هذا القمر انشقاق القمر لا واحد في الجو متوسطه لا لا هذا يمكن عيونه فيها سلب ولا شيء خاصه ما تواضع يعني هذا نعم. نعم. كل صوم متتابع لا ينقطع بعذر شرعي او حسي عرفتوا يا ولا لا كل صوم يجب فيه التتابع فإنه لا ينقطع بعذر من الشرعي أو الفس عرفت؟ الحائض مثلاً إذا كان عليها سعيم شهرين متابعين إذا حاضر تفطر ولا ينقطع التتابع إذا سافر الرجل في أثناء الشهرين المتتبعين يفطر ولا ينقطع التتابع إذا دخل رمضان يصوم رمضان ولا ينقطع التتابع إذا جاء العيد يفطر ولا ينقطع التتابع قام تشريق يفطر ولا انقطعه هذه القاعده كله صوم يجب فيه التتابع فانه لا ينقطع ايش بعذر شرعي او حسي نعم انه اول ايام غير ما يتوز ما يجوز ايش حي ساقد قبل قليل سال لا قلنا لا يجوز أن ي... أن... أن... أن... أن... الذين ي... يلحقهم ازدحام لا يجوز ان تتحلل لا لا ما نقول يقول لازمك الاتمام قلنا ان نعم كف كان اللي بالسلام يمكن عينا ليلى كف كنا نستعين كف كان اللي بالسلام سوف يعينها اللي كانت تنقل عن عيني تهوى في تلك اللا في تلك ذلك, ذلك, ذلك العام فقط هو طلع عليها فخرج ليخبر الناس بها فرفعت ناصر نعم ما هذا أيضا من البدء لا تخصص إلا بالقيام فقط نعم لا لا مهذا اللي علمنا الله لهذا الحكمة من كونه يجب المضي في, في نفلة اختذلنا بآتي الحج والعمر الله وهذا دليل اثري وبان ليس من من, من الرشد ان الانسان ياتي ويتكلف واذا شرع في قطعه فهم هذا اللي احنا قلنا قاموا ما ما ذكرنا في الشيخ ها يقاما الفرق بين الزاني الذكر والزاني الذي اتطلق زوجته وبقي بدون زوجته ثم زنى لأنه لا يستطيع أن يصبر عن نكاح الفرق هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تثيب بالثيب جلد مئة والرجل وهذا ثيب فما دام صار ثيبا فسواء معه زوجتها أو ماتت عنه وسواء كان معها زوجها أو مات عنه أي مدفق نعم نعم الحكم الله اعلم يجرد عليك على هذا, هذا الذي تقول اذا صار متزوج يفسخ ما تزوجته وبقله سنه او سنه فيما تزوج ما ورد حديث يزوج لكن يقول حكما هذا حكم الله ورسوله وانت يقول رجل صلى الله عليه وظهره العصر جاء من في مدينته لم يفارق البنيان وعندما وصل إلى التي يقصدها لم يؤذن العصر أو لم يأذن؟ لم يأذن العصر كتابة لم يأذن لأنه همزح على ألف ولم يؤذن همزح على ألف لم يأذن العصر فهل عليه أن يصلى عصرنا الجماعة؟ الجواب لا إذا أدى الإنسان الفريض على الورج الذي أمر فإنها لا تجب عليه مرة ثانية هذا القائد نعم يقول كل صوم يجوي التتابة لا ينقطب إذن شرعي أو حس ما هو الدليل نعم الدليل لذلك أن الله أمر بالسيام رمضان ورخص للمريض والمسافر والحائب يعني مثلا لو سافر عشرة أيام في الشهر الأول ثم رجع يكمل الشهر الباقي وعشرة أيام الماضية وأضمنها ثلاثة قرأ أحمد صفا بالامر وهذا زمان للند ولا إلا في مسجد من دنا كل مسجد سوا مسجد بيتها ومن نجاه او الصلاه في المسجد غير الصلاه واقوله في مسجد المدينه الاقصى لم يلزم بيت وهن عين الاخضر لم يوجد فيما دون بس الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبههم بإعسانه إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب الاعتكام وأظننا انتهينا من الكلام على بقي الصوم التطور فما هو الدليل على وجوب المضي النفل إذا كان حجه وعمره هذا عنه وأيضا هذا نزل قبله وهذا نزل قبله طيب لا فضل بحاجة، طيب وَلَا قَضَأُ فَاسِدِهِ، يعني لو وَلَا قَضَأُ فَاسِدِهِ، الضمير يقال إيه؟ نعم؟ النفي، ليس معنى قَضَأُ فَاسِدِه، مثل إيش؟ لأنه لأنه لا واجب هو غير واجب لانه لم يجب اجراء فلما يجب قضاء طيب قال الا الحج ادري تعالى <تصفيق> واقموا الصلاه وااتوا الزكاه وهذا عام وجه العله وجه لو لم الله <تصفيق> سبحانه تعالى وقت من حد يعلوه ولم يستئذن ما لم يخص بل قال ان كما ساسه وذلك سنة على وجوب قضائه ليلة القدر سميت بذلك لوجوه بن داود وهي لانها قدر فيها شاء الله في الصرف لشان يرزق الصرف المقادير التي تحصل في السفر طيب ما الدليل الايه الله سبحانه قال ايه هذه يفرق كل امر حديث طيب والثاني قدر القدر الشر ما الدليل الدليل جميع الكتب نعم اي هند قالوا ترى ما سلطل سلطل نعم ثالث سندان الدليل قال صلى الله عليه وسلم من ليالي 10 يوسف <تصفيق> الوتر الوتر الوتر طيب الوتر ليال <تصفيق> <تصفيق> هل انحصرت ليث القدر في سبله واحد نعم انحصرت إذا ملاعاب حصرة في السبع لواة إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسوها في السبع لواة ملاعاب حصرت هذا ليس مقيد لفي نوع ع mum إيه إذا ملاعاب حصرت ملاعاب حسرت فلما في العشر لواة يقول في السبع لواة في السبع لواة بسرًا الحميخة حصرت السبع لواة ظاهرة 뭐 لم تنحصن هل في نجاوه بهذا الصحابه اهتمام انه التي في سبله واحد راكي يشارك معنا الاجتماع نعم انها كانت تلك السفره طيب يكون قول رسول الله يخاطب اولئك القوم الذين راوها في سبله واحد في تلك السفره والدليل على انها عامه العشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يعتكف العشر الا واحد حتى ما طيب علامه رو... ليلة القدر لها علامات قال نعم مقارنه المسألة. المقارنه ايه ان تكون قوه الاضاءه في تلك الليله قويه يعني منيره نعم. تكون تلك الليله منيره كذلك اطمئنان وشراح الصدر المؤمن نعم. وكذلك ان تكون الرياح ساكنه نعم طائم بلدة قيام الليل نعم وكذلك هذا واحد يوجد يوجد واحد جيد أربع من خمس طين نعم ليلة نعم الرؤية في ليلته العلمات اللاحقة أحمد أن الشام تستخدم في, في صبيحاتها ليس لها شعاع طيب ما الفائدة من العلامة اللاحبة لأن الإنسان انتهى انتهى في الليلة سليم الفائدة طيب راحة الليلة في السادة يعني لو أعرفت أن البارح مثلاً لديك القدر، وماذا الفائدة؟ لا لا، ما أقول لماذا لم يكن لها شراحة؟ أنا أسأل ما هي الفائدة من أني أعرف لما طلعت الشمس لا شراحة أن البارح 27 ما ليكت القدر؟ أنا ما ذكرت، صحيح لكن عندي ما شاء الله هناك ناس أذكية طيب مساره المجتهد في للمجتهد في تلك الليله ان يكون قد من فضلك وفق تقليب الشكاه كانها كالطابع والختم على انك انت حيث وفضت البارحه مثل القيام وانشراح صدر ومن اجل ذلك فهذه بشره لك يعني كالتصديق تمام طيب يدعو بما ورد مما ورد نعم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نعم احسنت, أحسنت للمجتهد في ليله ان نكون قد وفقت بها فكانها ك... كانها كالطابع كالطابع والخاتم على انك انت حيث وفقت البارحه مثل القيام وانشراح الصدر ومن يعني كالتصديق تمام طيب يبدو بما ورد مما ورد يعني إنك عفو، إنك نعم. أحسنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو انظر الآن الإنسان مجتهد وعامل وقائم ثم يرشده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو لأن الإنسان مهما بلغ لن يؤدي شكر نعمة الله فهو مقصر دائما ولهذا مع الاجتهاد يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنه اللهم أعنا على ذكر الكورسي ثم قال المعالف رحمه الله وهو الدرس الجديد الليلة إن شاء الله باب الاعتكاف الاعتكاف مأخذه من عكف عكف على الشيء وأصله لزوم الشيء ومداومته هذا أصله لزوم الشيء ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي لها ملازمون وكذلك يعكفون على أصنام لهم يعكفون على أصنام لهم أي يلازمون ويدمون عليهم لكنه في الشر لزوم مسجد واعلم أن الغالب ان الحدود او التعريفات الشرعيه تكون اخص من التعريفات اللغويه يعني ان التعريفات اللغويه غالبا تكون اعم واوسع من التعريفات الشرعيه اذا التعريفات الشرعيه تخصص بعض تخصص عموم المدلولات اللغويه الزكاة مثلا في اللغة النماء لكن في الشرع ليس كذلك مخصصا الصلاة كذلك في اللغة الدعاء ولكنها في الشرع أخص إلا شيء واحدا وهو الإيمان فإن الإيمان في اللغة التصديق لكنه في الشرع قول وعمل واعتقال وهذا مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم يجعلون الإيمان مدلوله شرعا أوسع من مذوله لغة لا نعلم شيئا كذلك إلا الإيمان طيب الاعتكاب الآن هو لغة لزوم الشيء لكن شرعا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى هذا الاعتكاب لزوم مسجد لطاعة الله فقول لزوم مسجد خرج به نزوم الدار لو أن النساء اعتكف في بيته وقال أنا لا أخرج إلى الناس فأفتتنا في الدنيا ولكني أبقى في بيتي عاكب قلنا هذا ليس أتكافاً شرير هذا يسمى عزلة ولا يسمى اتكافاً وهل العزلة عن الناس أفضل أو لا؟ في هذا تفصيل من كان اجتماعه بالناس خير فترك العزلة أولى ومن لا يؤثر اختلاطه بالناس وبقاؤه في بيته خير لأنه رجل سريع الافتتان يخشى على نفسه من الفتنة فبقاؤه في بيته خير والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم فالمسألة فيها تفسير إذاً لزوم مسجد خرج به إيش؟ لزوم البيت وخرج به لزوم المدرسة وخرج به لزوم الرباط لو كان هناك ربط لطلبة العلم يسكنونها ويبقون فيها فإن لزومها لا يعتبر اعتكافاً شرعاً وخرج به لزوم المصلى لو أن قوماً في ولهم مصلى وليس بمسجد فإن لزوم هذا المصلى لا يعتبر اعتكافا لأنه لا بد أن يكون لزوم مسجد وما هو الدليل على ذلك قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد فجعل محل اعتكاف هو المسجد لزوم لطاعة في الله اللام هنا للتعليق. يعني أنه لزمة لطاعة الله لا للانعزال عن الناس ولا من أجل أن يأتيه أصحابه ورفقاءه يتحدثون عنده قال فلان وقيل لفلان وقالت الدولة الفلانية وقالت الدولة الفلانية لا هو لطاعة الله فأنت تلزم المسجد للتفرخ لطاعة الله عز وجل هذا الاعتكام طيب وبهذا نعرف أن أولئك الذين يعتكبون في المساجد ثم يأتي إليهم أصحابهم من يمين وشمال ومن جوانب المسجد ثم يجيون يتحدثون بأحاديث لا فائدة منها تقول هؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكام لأن روح الاعتكام أن تمكث في المسجد لأي شيء لطاعة الله عز وجل طيب. وهل هل ينافي ذلك هل ينافي روح الاعتكاف أن تعتكف في المسجد لطلب العلم نقول لا شك أن طلب العلم من طاعة الله لكن الاعتكاف يكون للطاعة الخاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ولا بأس أن تحضر درساً أو من في, في يوم أو ليلة ولو أنت موتك لأن هذا لا يؤثر على الهتكال فمجالس العلم إن دامت وصال بس في هذا المسجد يطالع الدروسه ويحضر الجلسات الكثيرة التي تتشغلها عن العبادة الخاصة فهذا لا شك أنه فيه نقص لكن الشيء العارض أو القليل من الكثير لا بأس به ولس أقول ان هذا ينافل اعتكاف كما قلت بالأول الذين يجلسونه ويتحدثون بعضهم إلى بعض هؤلاء لا شك أنهم ساعلوا ما يفوت عليهم روح الاعتكاف طيب يقول المؤلف مسنون مسنون خبر ثامن لهو أين الخبر الأول النزوم في الخبر الأول ذكر تعريفه في الخبر الثاني ذكر حكمه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره أذكر حد الشيء الشيء, الشيء وتعريفه ثم بعد ذلك أذكر حكمه حتى يكون الحكم منطبقا على معرفة الصورة مسنون ولم يقيده المؤلف بزمن دون زمن ولا بمكان دون مكان وعلى هذا فيكون مسنوناً كل وقت يكون مسنوناً كل وقت لأن المؤلف لم يقيد ومسنون في كل مكان لا كل مكان وليس مسنوناً في كل مكان لأنه بالأول قال لزوم مسجد لكنه مسنون في كل مسجد كل مساجد الدنيا فإنه يسن فيها لا اعتكاف وليس خاصاً بالمساجد الثلاثة كما روي ذلك عن حذيفة بن إيمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فإن هذا الحديث ضعيف ولو صح فالمراد به لا اعتكاف تام إلا في المساجد الثلاثة ويدل على ضعفه أولاً أن ابن مسعود رضي الله عنه وهنه هنا ذكر له حذيفة رضي الله عنه أن قوماً معتكفين في مسجد بين بيت حذيفة وبيت بن مسعود رضي الله عنه فجاء إلى ابن مسعود زائراً له وقال إن قوماً كانوا معتكفين في المسجد فلاني فقال له مسعود رضي الله عنه لعلهم أصابوا فأخطأت وذكروا فنسيت فأوهن هذا حكماً ورواية أما حكماً ففي قوله أصابوا فأخطأت وأما رواية حافظوا ونسيت والإنسان لا شكل معرب للإنسان فنحن نقول إن صح هذا الحديث والمراد به لا اعتكاف تام يعني ان ان المساجد الاخرى الاعتكاف فيها دون الاعتكاف في المساجد الثلاث كما ان استرافت فيها دون الاصراف في المساجد الثلاث ويدل ذلك ايضا انه عام في كل مسجد قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد في المساجد ان لو كان, لا لو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لقلنا أل هذه للعهد الذهن ولكن أين الدليل وإذا لم يقم دليل على أن أل للعهد فهي للعموم هذا الأصل للعموم إذن في المساجد يعم كل مسجد ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله؟ للأمة في مشادق الأرض ومغاربها ثم نقول لا يصف إلا في المساجد الثلاثة هذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية ثم نقول هذه العبادة لا تصف إلا في المساجد الثلاثة كالطواف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة فالصواب أنه عام في كل مسجد لكن لا شك أن الاتكار في المساعدة الثلاثة كما أن الصلاة في المساعدة الثلاثة أفضل وقوله مسنون عندي في الشرح يقول إجماعا يعني أن العلماء أجمعوا على سنيتي وقد دل عليك الكتاب والسنة والإجماع فيكون فيه الأدلة الثلاثة أما الكتاب الكتاب فان الله تعالى قال لابراهيم وطهر البيت يا انا طهرا للطائفين والعاكفين والركع السعي ومن هذه الايه نعرف ان الاعتكاف مشروع حتى في في الامم السابقة. وقال تعالى ولا تؤاخذونا وانتم عاكفون في المساجد واما السنه فواضحه مشهوره مستفيضه أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكر واعتكب أصحابه معه واعتكف أزواجه من بعده طيب يقضى ويصده بلا صوم بقي علينا أن نقول إنه مسنون في كل وقت هكذا يقول مغالب رحمه الله وغيره من, أهل العلم. وغيره من أهل العلم أنه مسنون كل وقت حتى لو أردت الآن ونحن في شهر جمالة أن تعتكف غدا أو الليلة وغدا فلا بأس يكون ذلك مسنون وهذه المسألة فيها نظر لأننا نقول الأحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول عليه الصلاة والسيطة ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلا قضاء وكذلك ما علمنا أن أحد من أصحابه اعتكفوا في غير رمضان اللهم إلا قضاء لكن لما استفتاه عمر بن خطاب رضي الله عنه بأنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما أو يوم وليلة في المسر الحرام قال له أوف بندلك ولكن الرسول لم يشرع ذلك لأمته شرعا عاما بحيث يقال للناس اعتكفوا في المساجد في رمضان وفي غير رمضان فإن ذلك سنة فالذي يظهر لي أنه أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان فإنه لا ينكر عليه بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لمن؟ لعمر أن يوفي بنذر ولو كان هذا النذر مكروها أو حراما لم يأذن له لوفائه بنذل. لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف إذا في كل وقت نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان الرسول يعلم أن في الاعتكاة في غير رمضان بل وفي غير العشر الواخر منه سنة وأجرا لبينه للأمة حتى تعمل به لأنه قد قيل له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل كما بلأتها لسالة وانظر الآن كما في عديد بسعيد اعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إن فقد في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر ولم يعتكف في السنة الثانية العشر الأول ولا الأوسط مع أنه كان زمنا للاعتكاف من قبل والشهر رمضان شهر اعتكاف فالذي يظهرني أنه لا إلا أي لا يطلب من الناس أن يعتكفوا إلا في العشر الأواخر فقط لكن من تطوى وأراد أن يعتكف في غير ذلك فإنه استناساً بحديث عمر لا ننهى عن ذلك ولا نقول ان فعله بدعة لكن نقول الأفضل أن تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا نضائر منها قصة الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم يقوله والله أحب لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يشر ذلك لأمته فلا يشرع للإنسان كلما قرأ في الصلاة أن يختم بقوله الله أحد كما فعل هذا الرجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعاه لأمه لأمته لا بفعله ولا بقول وكذلك سعد المعبادة استعدنه في أن يجعل مخرافه في المدينة صدقة لأمه فأذن له لكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمهاتكم بعد موتها حتى يكون سنة يعني مشروعة. ففرق بين هذا وهذا يقول مسنون و... ويصف بلا صوم يصف الضمير يعود عليه... على اعتكاف بلا صوم وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال إنه لا صف الاعتكاف إلا بصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكر إلا بصوم إلا ما كان قضاءا ومنهم من يرى أنه لا يشترط له الصوم ويستجل بحديث عبد العمر من خطابه الله عنه ويقول أيضاً إنهما فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى وهذا القول هو الصحيح أنه يصر بلا صوم ولكن من فائدة من قول يصرح ثم نقول ليس مشروعاً إلا في رمضان في الأشرة الأواخر الفائدة لو كان الإنسان مسافراً مثلاً ألا يصر المثال لو كان مسافراً نعم إذا كان مقيم في بلد يمكن أو كان الإنسان مريضاً مرضاً يبيح له أن يفتر ولكن يقول أحباً أعتقد يقول لا بأس ومسنون فهو يصح بلا صوت كما قال المؤلف رحمه الله ويلزمان بالنذر يلزمان الفاعل يصح قلتم إن الضمير يعود على الإشكاة بلا صوت عندنا آن اعتكاة وصوت ثم قال ويلزمان بالنذر ما الذي يلزمان نعم الصوم والاعتكار. يلزمان بالنذر فمن نذر أن يصوم يوما لزمه ومن نذر أن يعتكف يوما لزمه ومن نذر أن يصوم معتكفا لزمه ومن نذر أن يعتكف صائما لزمه ولكن هناك فرض بين الصورتين الأخيرتين من نذر أن يصوم معتكفا لزمه الصوم والاعتكاف ومن نذر أن يعتكف صائما لازمه الصوم والاعتكاف لكن بينهما فرق إذا نذر أن يصوم معتكفا لازمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب لأنه نذر أن يصوم معتكفا فلابد أن يستقرق الاعتكاف كل اليوم أما إذا نذر أن يعتكف صائما فإنه يعتكف ولو في أثناء النهار ولو ساعة من النهار لأنه يسلق عليه أنه اعتكف صائما ولهذا قد لا يفرق أو لا يعرف الفرق كثير من الطلبة في هذه المسألة إذا نظر أن يصوم معتكفا أو أن يعتكف صائما يلزمه الجمع بينهما لكن استعاب الاعتكاف للصوم لليوم كله هل يلزم أو لا على حسب ما سمته إذا قال قائل المد دليل على وجوبه ما بالنذر قلنا الدليل على هذا قوله تبارك الطول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نذر ان يطيع الله هل والصوم طاعه والاعتكاف طاعه لكن احيانا يراد بنذر الطاعه الامتناع او الاقدام أو التصديق أو التكذيب يعني أحيانا يراد من هذا الطاعة واحد من هذه الأربعة الامتناع أو الاقتعام أو التصديق أو التكذيب فهل يجب الوفاء بها؟ يقول العلماء لا يجب الوفاء بل يخير بين الوفاء وكفارة اليمين مثاله قال إن كلمت فلاناً فلله علي نظر أن أصوم أسبوعاً. ومراده إيش مراده؟ مرادة. ما مراده الامتناء ما أراد الطاعة أراد أن يمتنع لكنه رأى أنه لا يتأكد الامتناء إلا إذا ألزم نفسه بهذا النب إذن لو سألنا هل قصدك الصوم لقال لا لو قصدت الصوم صمت بلا, بلا نرم لكن أنا أريد أن أمنع نفسي وأؤكد المنع لأني أعرف أن الصوم ثقيل علي فإذا قيتت الامتنابئ بالصوم انتنعت قال أهل العلم هذا حكمه حكم اليمين بمعنى أنه إن شاء صام الله الأسبوع وإن شاء كفر عن بقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل المريل ما نوأ وكذلك لو قصد الحث فقال إن لم أكلم فلانا اليوم فلله عليه نذر أن أصوم عشرة يام إن لم أكلم فلانا اليوم فلله عليه نذر أن أصوم عشرة يام هذا هو المقصود الحث على تكليمه فإذا مضى اليوم ولم يكلم،, ولم يكلم قلنا له أنت الآن مخير إن شئت فصم عشرة أيام وإن شئت كفر عن أن قال ولا يصف إلا في مسجد يجمع فيه طيب ما هو بواضح التصديق أن يخبر بخبر فيقال له أبدا لا صح هذا الخبر فيقول إن لم يكن صحيحا فلله على النظر أنا ثم أن أصوم أو أعتكف أشفيا هذا أسقصته قصته حملة المخاطب على إيش؟ على تصديقه والتكريب بالعكس يقول ولا يصف إلا في مسجد يجمع فيه قوله إلا في مسجد تقدم الكلام عليه أنه لا يصف الاتكاف إلا في المساجد وقوله يجمع فيه كلمة فيها إيهام لأننا لا نتبه للمراد تقام فيه الجمعة أو تقام فيه الجماعة والجواب أن المراد تقام فيه الجماعة ولا يشترض أن تقام فيه الجمعة لماذا لا صفه إلا في المسجد تقام فيه الجماعة لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصطق عليه أنه مسجد بالمعنى الصحيح هذا من جهة من جهة أخرى أنه لو اعتكث في المسجد لا تقام فيه الجماعة مثل أن يكون هذا المسجد قد هجره أهله أو نزح عنه فهو بين أمرين إما أن يترك صدق الجماعة ويبقى في المسجد وإما أن يخرج كثيرا والخروج الكثير ينافي الاعتكاف كيف يقال أن هذا مرتكب في المسجد وهو يخرج منه بليم خمس مرات لهذا قالوا لابد بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة إلا إذا كان اعتكافه ما بين الصلاتين أو صلاة واحدة على القول لأنه يصح في أي وقت فهذا لا يشترض أنه المسجد مما تقع فيه الجماعة لأنه ليس بحاجة إلى ذلك إذ, أنه إذ أن زمن الاتكاث مدة ساعتين أو ثلاث ساعة يقول إلا في مسجد يجمع فيه بعده. إلا المرأة نعت. إلا المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد المرأة تعتكف المرأة, المرأة تعتكف أي تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة إن كان في اعتكافها فتنة فإنه لا, لا, لا تمكن من هذا لو فرضنا إنها إذا اعتكبت المسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام المسجد الحرام كما تشاهدون ما في مكان خاص في المسجد إذا اعتكبت المرأة فالمرأة لا بد أن تنام إما ليلا وإما نهارا ونومها بين دجال ذاهبين وجائين فيه فتنة لكن إذا لم يكن فتنة فإنها فإنه يصرح أن والدليل على هذا اعتكاف زوجات النبي صلى الله عليه وعلا وسلم في حياته وبعده من المات اعتكف أزواجهم من بعده واعتكف لمعه لكن إن خيف فتنة فإنها تمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع فيما دون ذلك لما أراد أن يعتكب عليه الصلاة والسلام وخرج ذات يوم إذا هذا خباء لعائشة وهذا خباء لكلانة وهذا خباء لكلانة فقال عليه الصلاة والسلام آل يريدنا ثم أمر بنقلها وألغى الاعتكاف في الكسنة وقضاه في سواء وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل فيه فتنة فإنه تمنع من باب أول لكن المرأة لو اعتكبت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها لأنه لا يجب عليها, الج... لا يجب عليها أن تصلي مع جماعة وعلى هذا ف... ف... فاعتكاقها لا يحصل فيه ما ينافيه ولكن قد تقولون كيف تعتكد في المسجد لا يصل في الجماعة؟ أليس في هذا فتنة؟ نعم؟ يقول ربما يكون وربما لا يكون قد يكون المسجد هذا يعني محرزاً محفوظاً لا يدخله أحد ولا يكشى على النساء في اتكافي النبيه وقد يكون الأمر بالعكس لكن المدار على أنه متى حصلت الفتنة منع من اتكافي النساء طيب هل نقول من لا تجب عليه الجماعة كالمرأة نعم لو فرد النساء معذور بمرض أو بغيره مما يبيحه لو ترك الجماعة ثم اعتكف في غير مسجد يقام في فلا بعث يلا يا سليم مش عندك اعتكف في رمضان وإيش في نعم هذا علي. على, على حديث عمر استدلوا بحديث عمر نعم يا قرون لو كان لو كان الصوت لو كانت كذا لا يصل الى بصوت صار حرام لان اي إنسان يفعل عباده وقد اثل شرط منها وهو عالم به يحرم عليه فهمت القاعده هذه كل انسان يفعل عباده وهي غير مشروعه فانه يحرم عليه يعني خرج على كل عباده ايش نقول ما هو مشروطه احنا نقول الصوم أين؟ ما طيب كيف تجيبون هذا انا نقول الان ماشر الصوم ليش يا ما ما تجاوبون لان نقولون ان الاعتكاف تابع للصيام في بعض الافكار الاعتكاف تابع للصيام ولا يمكن ان يكون المدفوع تابعا يعني لا يمكن ان نلزمه بالصوم وقسرا وبراءة ذمته منه لكن على كل حال هو قول مرجوح نعم القول بانه لا من الصول او انه مرجوح يجوز بمعنى كان ما أرى الاجتماع للعبادات الا ما جاء في الشريعه فقط لان اجتماع العبادات يفتح علينا باب طاب يتهديد من المناهج الصوفيه وغيره اما ما جاءت بالسنه فعلى عوراس قص اجتماع لاصحاب الجماعه وعلى صلاه الجمعه وعلى الخسوف وما اشبه ذلك نعم لا يحضرني لكن ما ارد على اللي يقولون يعني هذا خاص بزوجه الرسول نعم لا الآن لكن لابد أن لو رجعت وللاثار أجنت أن هذا ثابت ولكن, ولكن الأصل عدم الخصوصية كل انسان يدعي خصوصية في عمل فهو مطالباً في الدليل هل مستخدم ما ا Hayır لا لا أعطيت الآن تكمني المسجد ضربنا أخبيئة لهم نعم يقول شيخ الإسلام رحمه الله وناهيك به حافظاً وفقيهاً وفيلسوفاً دينياً يقول كل حديث فيه ورد فيه وما تأخر فقيل صحيح لأن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل بدر ما قيل له ما بتأخر قيل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لأنهم رضي الله عنهم فعلوا هذه الحسنة الكبيرة في هذه الغزوة فصارت هذه الحسنة العظيمة كفارة لما يأتي من بعد وما قال ورحمه الله صحيح نعم لا لا ما يقال واجب لكن من خصائي يعني من, من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا اثبته حتى انه لما فاتته سنه الظهر هنا جاءه وقت وقضاها بعد العصر اثبت هذا العمل نعم ادم نعم الدانه انه على ذلك لان لان الايه عامة في المساجد والعله في انه لا من الجماعه عرفتها أنه إذا صلى في مسجد لا تقن فيه جماعة إما أن يترك الجماعة وهذا حرام وإما أن يتردد إليها وهذا هناك الاعتكاف يوسف بالتوزيع لا ينكر على من يعتد الاعتكاف المؤفد والله ما أستطيع أن أنكر عليه لكن أقول له إن هدي الرسول خير من ينكر له هدي وإذا كان رسول الله ما يعتكف إلا بوقت معين فلا تعتكف إلا بهذا الوقت لكن نعم من قال كلما دخلت المسجد فنوا الاعتكاف هذا هو الذي ينكر عليه لأنه جعله, جعله سنة نعم اقرى الآن انتمروا يعني لا تجعلوا اليمين تعترض دون البرت فاذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير فكيف توضح يقول إن, إن, أن الله يقول لا تجعل الله وردة الأيمان أن تبرم وتتق وتصف بين الناس وأنت قلت لو نذر الإنسان أن لا يكلم إن كلمت فلانا أن أصوم عشرتي وهذا يقتضي أن تهجره كذا فأشكر أيها الأمر علي سيجود أن يهجر الإنسان أحيانا يهجر أحيانا اي ولا... الرسول هاجر كعب بن كم هذا امر من الله عز وجل حتى يعني لو كان هذا العاصي اذا هاجرناه استقام هاجرناه يعني نجربه يعني... حتى يستقيم حتى يستقيم يعني... حتى يستقيم, يعني... يستقيم. يعني... يعني... اي نعم الدور والله نرى أنه ما دام مسجد ولو كان فوقه سكن لكن لا جوز أن يبنى على فوق المسجد السكن لأن المسجد يملك القرار والهواء الهواء إلى السماء والقرار إلى قاعة الأرض لكن أحياناً يبني الإنسان عمارة ثم يوقف أسفلها مسجداً ما في بأس؟ <تصفيق> لأنه, لأنه عينت مسجد الآن لو أبني مسجد ما جاز أن أبني فوقه بيوته. لكن لو بنيت عمارة وجعلت أسفلها مسجداً فلا بأس هذا <تصفيق> الطب غير صحيح غير <تصفيق> صحيح نعم والله أنا أرى من إن الاعتكاف المسنون الذي يرجى ثواب فاعله ما شابه اعتكاف النبي صلى الله عليه وعلا وسلم وأن الإنسان تعتكف يوم من العشر أو آخر ما أدل هل يحصل له الاعتكاف أو أجر الاعتكاف هذا اليوم أو لا إلا إذا شرع في الاعتكاف ثم قطعه لعدر شرع كمرض أو سمع النبي أهله مرضا أو ما أشفى ذلك نعم لا لان المحرم ابتداء النذر انشاؤه واما وفاءه فهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر انتي الله فلوطه نعم ما هو انت يا خالد اللي نعم ولا أمر بها أقرها نقول هذا عمل جائز ولولا الإقرار لكان بدعة لكن ليس من السنن التي تطلب من الإنسان ربما لو يجي إنسان مثل حال الرجل يقول أنا والله أنا أحب وأرغب أن أقرأ لأنه سفت الرحمن ربما لو كان إنسان في قلبه مثل قلب هذا الرجل قلنا إنه مسمو خالد ده ايش صلاه صلاه نعم لا لا. لكن دعائي كله أو... على اي صفه وهذا دعاء مخصوص مفتتح بالتكبير ومختتم بالتسليم وفيه ركوع وفيه سجود وقيام وقعود مقيد نعم انت الوقت والرجل دخل المسجد والإمام راكع فخشي فوات الركعة فكبر تكبيراته واحدة ولم يكبر تكبيراته الركوع فهل عليه شيء؟ الجواب ليس عليه شيء ولا يجب أن يقول هذا يا شيخ يوجد من بعض طلبة لأن أدبهم مع الأساتذة في المدرسة أرجو أن توجه له كلمة ينفعه الله بها على كل حال لا شك أن سواء الأدب مع الأسادة وغيرهم أمر لا ينبغي فأكمل المؤمنين إيمانا أحسن ومخلقا ومع الأستاذ يكون أشد وأشد لأن له فضلا عليك بالتعليم واللي يعلم أن الإنسان إذا أساء مع الأستاذ فإن الأستاذ لن يزداد إلا شدة عليه لكن إذا تأدب معه وكلمه باحترام وتعظيم وإذا أخطأ في المادة العلمية لم يرد عليه أمام الطلبة وترك الأمر حتى يخرج معه ويكلمه بسر فهذا لا شك أنه يرضي الأستاذ وربما يرجع نعم لو فرض أنه أخطأ خطأاً بينا فإنه يتكلم معه بسر إذا خرج من الفصل فإن أصر على رأيه وخطر بي مثل أن يقول الميت حلا والله تعالى قد حرم الميت فحينئذ الله حرج أن يتكلم في الفصل فيقول يا أستاذ ذكرت كذا وكذا والله يقول كذا وكذا أو السنة المهم يلزم غاية العدد من نذر ربه او صلات ت ف... في او صلات في مسجد و اي صلاة فافضلها الحرام لمسجد المسلمين في الاقصى لم يلزم في وان عين الافضل لم يجز لم يجز فيما دون وعكسه باكسه لم يجزي فيما دون ايه <coughs> <coughs> وأكسبوا بأكسه ومن نذر زمناً مؤيناً دخل معتكفة قبل ليلته الأولى وقرج بعد آخره ولم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الاعتكاف من السنن الثابتة الباقية وأن وقته العشر الأواخر من رمضان وقال وسبق أنه لا بد فيه من أن يكون في مسجد تقام فيه جماعة إذا كان المعتكف ممن تلزمه جماعة وأما إذا كان ممن لا تلزمه فإنه يصر في كل مسجد ولهذا قال المرأة المؤلف وهو بدأ درس الليلة إلا المرأة ففي كل مسجد يصر أن تعتكف في كل مسجد وإن كان لا تقام فيه الجماعة. وفي هذا إشارة إلى أن النساء يسن لهن الاعتكام وهو كذلك ولكن يشترط فيه أن لا يلزم منه فتنة فإن لزم منه فتنة فإنه يمنع لأن الشيء المستحب إذا ترتب عليه ممنوع وجب أن يمنع كالشيء المباهر إذا ترتب على الممنوع وجب أن يمنع قال سوى مستد بيتها فلا صفتك بوابي فيه ومستد بيتها هو المكان الذي اتخذته مصلى وكان الناس فيما سبق يتخذون مصليات في بيوتهم تصلي فيه النساء يجعلون حجر معين خاصة تصلي فيها النساء هذا المصلى لا يصف اليتكافر فيه لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما ولهذا لا يعتبر وقفا فلو بيع البيت بما في هذا المصلى فالبيت صحيح ولو دخل أحد البيت وقال أنا أريد أن يصلي بهذا المكان لأنه مصلى لا تمنعوني من مساجد الله قلنا لا نمنعك لأن هذا ليس المسجد ولو لبثت المرأة فيه ويحائل فلا بأس ولو بقى فيه إنسا وهو جنب فلا بأس ولو, ولو داخله وجلس فيه بلا فلا بأس ومثل ذلك المصليات التي تكون في المكاتب الآن مكاتب الأعمال الحكومية فيها مصليات هذه المصليات لا يثبت لا حكم المسجد وكذلك المصليات مصليات النساء في مدارس البنات لا يعتبر لا حكم مسجد فيجوز فيها البيع والشراء ويجوز فيها البقاء والإنسان على جنابه وهكذا لأنها ليست مساجر حقيقة ولا حكم ويقول قال سوى مسجد بيتها إذن نقول المصليات المعدة في البيوت أو في المكاتب لا تعتبر مساجد ولا يثبت لها حكم المساجد قال ومن نظره ألها تعود على الاعتكار يعني من نظر الاعتكار أو الصلاة يعني أو نظر الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزم يعني نظر رجل اي يعتكف في مسجد من المساجد في اي فإنه لازم لازمه ان يعتكف فيه الا المساجد الثلاثه قال المؤلف ان غير المسجد الثلاثه مش عندكم غير الثلاثه واطله الحرم ايها الاقصى مسجد المدينة في ختام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 خمسة ثمانية ثمانية صف ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة